للِفقَر إ الذي نَأُحصِ فيِي سَبيد اللهِ لا يَستطيع نَظَربًا في الأرض يَحسَبُهُجاهِلُ أغْني يحسَبهُمجاهِل أغْني أَمِنَ التعّ ف تعرفهُم بِسممهُم لا يَسألون سَِحَافَ